وقال حدثني يحيى عن مالك عن إحيى سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلسعات بمروطهما ما يعرفنا من الغلس فختم لنا مالك رحمه الله جواب اكون الله عملية بالسائل عن وقت ثم يأتينا مالك بعد هذا لحديث الله عنها اشارة الله تعالى عنها انها قالت. كان رسول الله رحمه الله عليه وسلم ينفعك بانفرات يبدأ وينفر لأحد الماء. ينفر يعني بعد الثلاغ ولا بعد الصلاه وإيه؟ نعم. يقولها إيه ذاك؟ ينفر بالنساء. فينفر في جمع وقال كتاب من حرير او كتاب غطاء الراس مطلقا او نفس دنيا او هي تغنينا ان مدن قد حددت نكالات في عاتم بمساكنهم باذيه ذم بما ما يعرفن من الموت ولا من الغلب من الغلب يعني كل ما ينفرنا عند ذا الاحثار ولا وعد الغلط ما هو الغلط <تصفيق> ها <إيه؟ ما تصفيق> التمييز والتدبير الخطا اضلنا اذا كنا يمطرثنا بعد فلاتهنا مع رسول الله لا يعرفن من الغالقي هو الذي آتي في اول اول لأن لا وتصار الى ذلك الان لا تصنون يقولون يمكن ما في ذلك اذا حديثه هو يدن بقوله عائشه مجلسك ان رسول الله انصرف يعني مر لكن كان كذلك على ايه? على الدوام والاقر والزمراء. او الكفرة. من هذا نقبل ان كفرة او دوام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقر في اوله ولا في اخره? في اوله مالك يأتي بهذا ليش? لأنه كان بالأول بان ما بين هذين وقت لباً تحر. ولكن أن يقول أنك اعلم سنة رسول الله ومن هده واستمراره كان على أي طرقين؟ مالك؟ مالك؟ مالك على الأول. وهنا يأتي بحث بين أحنا وبين الجمهور اي الوقتين افضل للصبح ياتي الاحناف وعندهم في احاديث البلوغ افضل للصبح فانه اعظم يا ياتي الاحاديث الاخرى اول الوقت هو نبى انا احب الاعمال الى الله ولكن يلان بالله والصلاه على اول والثبت. اذا هم ايه? نزاع اعظم لعجوركم. اقضى الاعمال الى وحقها الى الله. الصلاة على اول وقتها. يعتبر او يدين الاخناف عن هذا الحديث. او عن قولهم لصلاة الخوف اعظم لعجوركم. او يعتذروا او يستدلوا. <تصفيق> محمد ابن <تصفيق> حضر <محمد تصفيق> في ربهم لعمل اهل المدينة. بصلافهم الصلحة في اول وقتها. الاسباء هو السلم. واهل المدينة مخطئون. لماذا? يقول كان يظل الضرع ويصيل الضراغا. فلا يخرجون الا عند الاسبار اكثر بالضرع. فلما قلنا الان نعجل الصلاه نؤخذ الضخور فيها حتى جاءت الاسبار. وهذا حديث رواه عن عائشة يؤيده ولا يرجع عليه. اي اخرها او الوقت الثاني عند الاصفار ولكن يستويان لا لا يستويان لقد جاء الحديث لبياننا الصراط من اشرق من الصبح ركعه قبل ان تغسل الشمس فقد عدت لكن كلمه اشرق اظن ان سلمى يكون يشك عنده شاء قد اموت وفر ادركها. او ادركناها. يعني ينقر بانه في اخر الرمق ولا لا. ادرك يعني كاد ان يفوت عليه لكنه انه الحديث في فيه هذا لا لولا انه أدرك. فكذلك ان الفضيلة. والذي ينتظي ان يحافظ عليه. فلي كان يجاوم عليه صلى الله عليه وسلم في خلق الضتر ما هو اوه الا. لانه كان ينفر وينفر كل نسوة الله صلينا بها. يا رب الاحباطنا من الظلم. والله سبحانه وتعالى اعظم